يخرج من بين الصلب والثرائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قبة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزر هم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غثا I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 يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصطى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع رجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين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 أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل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 فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرما ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحافظون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جمّاً كلا إذا دكت الأرض دكا, دكا دكا وجاء ربك والملك صفّا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فَيَوْمَ إِذٍ لَّا يُعَذِّبُ أحد أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ أحد أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان لسانا فيك بد ايحسب ان لن يقدر عليه أحد يقول اهلكتم ما للبدا ايحسب ان لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة أَوْ إِطْعَامٌ أو يَوْمٍ في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالقبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار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 وما يغني عنه ما له اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا لاخرة والاولا فانذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا